الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد, سيد حاج رحمه الله يقدم ل ك م هذي س أ ت ح د ث عن خ ص ل ة ت د ل على صوته و خ ب ث ا ل ط و ي ة و ف س ا د ا ل ن ي ة و ر د ا ء ة معدن ا ل إ ن س ا ن الذي يتخلق بهذا ا ل خ ل ق س أ ت ح د ث عن الغدر و ا ل خ ي ا ن ة الغدر و ا ل خ ي ا ن ة الغدر و ا ل خ ي ا ن ة الفرق بينهما الغدر ي أ ت ي ك بدون علمك وقد يكون قريبا منك من يغدر بك ولكن ا ل خ ي ا ن ة لا تكون إ ل الا ممن استأمنك يعني ا خ ي ن تكون ة لا إلا بعد أ م ا ن ة يقول الله تعالى ولا يحق المكر س ي ئ الا ب أ ه ل ه صحيح اللواء ل م ص ط ل ح حتى الناس في الشركات او في المؤسسات او ل ل ل ي ي ب ت غ ا في مكان واحد مع بعض ب يسموه ا ل ح ف ر ا ل ح ف ر يعني يشتغل لك بيتحت ت ح د ظاهره جيد معك ب ا ط ن ه س ي ء وردي ويسعى لتدميرك و ل ا ن ت ق ا ص من قدرك ولا يحيق المكر ا ل س ي ء إ ل ا باهله والله يقول إ ن الله لا يهدي كيد الخائنين صحيح فمن نكث ف إ ن م ا ينكث على نفسه إ ن م ا بغيكم على أ ن ف س ك م ربنا يمدح أ ه ل ا ل إ ي م ا ن ب أ ن ه م أ م ي ن و ن المؤمن أ م ي ن والذين هم ل أ م ا ن ا ت ه م وعهدهم ر ع و ن لذلك قال سبحانه وتعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا ت خ و ن ا ل ل ه و ت خ و ن ا ل ر س و ل و ت خ و ن أ م ا ن ا ت ك م و أ ن ت م تعلمون خ ي ا ن ة الدين بتضييع الفرائض وارتكاب المحرمات ربنا أ م ن ك من خ ي ا ن ة الدين أ ن تخون جوارحك التي خلقها الله واودعها فيك لتطيعه بها ف إ ذ ا عصيته ك أ ن ك بدلت ا ل أ م ا ن ة واحد أ د ا ك ج ر و ش و أ ك ل ت ه س ل م ا ل ج ر و ش و أ ك ل ت ه سلمك و سلم ا ط و ونكرته سلمك شيء وضيعته ربنا أ د ا ك عيون عملتها ب شنو عينتبيها في الفضائيات ش ف ت ا ل م س ل س ل ا ت والنسوان العريانات و إ ن ت ي ا ت ف ر ق ت المشاهد ا ل م خ ل ة شفتي ده الله ذاكر لانك ذاكر ليه تخونوا أ م ا ن ة الله الله ذ ا ك م ليه شان تعمل ب ه ح ا ج ة م ع ي ن ة تستفيدوا ت ل ت ف ع ب ه ا و ا ن ت ف ع ت و ب ه ا تسلتوا سيئات ا ل لسان الله ذاكر ليه شان تقع به في الناس ا ل رجل الله ذاكر ليه هل عامل الله ذاكر ليه وهكذا على ذلك إ ذ ن ا ل خ ي ا ن ة م ش ك ل ة لكن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ذكر لنا حديث خ و ف قدم لدي ا ل س ا ع ة سنوات خ د ع ا ت يخون فيها ا ل أ م ي ن تخيبوا يخون فيها ا ل أ م ي ن ي ا ل أ م ي ن يطلعوا خائن ويؤتمن فيها الخائن حاوثنا بالله أ ت ع ب شيء إ ن نسلم أ و ل ا د ن ا و أ ع ر ا ض ن ا و أ ر و ا ح ن ا وديننا ل إ ن س ا ن يخوننا سكد أ س و أ انواع ا ل خ ي ا ن ة الخيانه بتكون من على مستوى المسؤولين الكبار دي خ ي ا ن ة ك ب ي ر ة جدا خ ي ا ن ة كبرى ل أ ن ه ا خ ي ا ن ة أ م ة ا ل خ ي ا ن ة دي في لا يسموها دجس يقول لك دجسته دجسته ولا خ م ن ت ه الكلمات والمصطلحات لن تغير من المعاني والحقائق شيئا أ و ل ا ا أشوف و ا ي ك م ا ل خ ي ا ن ة دي س ي ئ ة كيف لا يتصف بها إ ل ا ا ل أ ر ا ز ل والسفناء هناك لكم ق ص ة ب س ي ط ة جدا ق ص ة م ش ه و ر ة أ و ردى ا ل أ ب ي هير رحمه الله في كتابه المصطرف في كل فن المصطرف حتى ا ل ق ص ة دي مره لجاتلها ي ذ ئ ب واجع في خلا مولود الليله ام ك ت ل و ه ا أ م م ف ر ط كانت ش ا ل ة الذئب ده وهو ما فتح لسه ساقت معها و د ت ه خ ي م ت ه في حيها مع أ ه ل ه والا إ رضعته من ا ل غ ن م ا ي ة لحد ما ك ب ر لا عش و ص ل ذ ئ ا ب ولا عرف ذئاب وتربى بلبن ا ل غ ن م ا ي ة لقى الجو خ ا ل في يوم من ا ل أ ي ا م بقر بطن ا ل غ ن م ا ي ة التي ارضعته و أ ك ل ه ا فقالت له ا ل م ر أ ة بقرت شويهتي وفجعت قومي و أ ن ت لشاتنا ابن الربيب و ذ ي ت بدرها ب ا ل ل ب ن ة و ن ش أ ت معها فمن أ ن ب ا ك أ ن أ ب ا ك ذيب أتكلم و ق ا ل لك أ ب و ك ذئب ابنه عرفت كيف انك ن ت ذيب واستدركت وقالت إ ذ ا كان ت ط ب ا ع طباع سوء فلا أ د ب يفيد ولا أ د ي ب سكيل خ ا ئ ن من ا ل س ف ل ة ي ا أخي ر ب ن ا ن ت ك ل م عن نوع من ا ل خ ي ا ن ة ي ع ل م خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن تخيلوا صديق يقول صديق ب ع ب طول ع ش ر ة ع ش ا ن ن ح ف ن من الدراهم ودنا ا ل ن ي ر كانوا شراك ك زمن ك ا ت صفقة ك ب ي ر ة ق ا ل ي ا أ خ ي أ ن ا عم ل بنايم ي بري و ادردك أ ط ل ع برلمنا ه يما خ ي ا ن ة ا ل خ ي ا ن ة كيف إ ن ه ا بقرت شويهتي وفجعت قومي و أ ن ت لشاتنا ابن ربيب وذيت بدرها و ن ش أ ت معها فمن أ ن ب ا ك أ ن أ ب ا ك ذيب إ ذ ا كان الطباع طباع سوء فلا أ د ب يفيد ولا أديب اديب ل صلى الله عليه وسلم قال لكل ي ا غ ر اللواء و م القيامة يرفع له يرفع ق د غدره ألا لا غدر أعظم من غدر ر أمير ألا أعظم لا عامة من حدث الصيحين أ ع ظ من الغدر إ ه صور الخيانه ى الناس ا لا نتكلم عن صوره الخيانه هل في خ ي ا ن ة لان الناس ا ل خ ي ا ن ة ا ل أ و ل ى خ ي ا ن ة الدين و ا ل ع ق ي د ة و ا ل أ م ة الترويج للباطل نشر ا ل ع ل م ا ن ي ة و العقائد ا ل ف ا س د ة المنكر و تزينه و الدفاع عنه دي أنا ب ا ع تبير ا خ ي ا ن ة ع ظ م ى سمعت ب ا ل م س ت ط ا ح ا ل خ ي ا ن ة العظمى ا ل خ ي ا ن ة العظمى أ ن تخون ع ق ي د ة ا ل أ م ة ا ل خ ي ا ن ة ا ل ث ا ن ي ة خ ي ا ن ة ا ل أ م ر ا ء و الرؤساء ما من عبد يسترعي ه الله ر ع ي ة ا يموت يوم يموت و هو غاشوا ل ل ه إ ل ا حرم الله عليه ا ل ج ن ة و هاي ت ر ج ا ع ق ل ت ل ك م ولا غدر أ ع ظ م من غدر أ م ي ر ع ا م ة ومن تلك الخيانات إ ن ه يعين أ ق ر ب ا ؤ ه وفي ن ا س من هو أ ك ف أ ذ ا جاء في ا ل أ ث ر من ولي من أ م ر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أ ص ل ح للمسلمين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين نمرة ث ل ا ث ة ا ل خ ي ا ن ة في ا ل أ ع ر ا ض أ ن تخون جارك في عرضه أ ن تخون صحبك في أ خ ت ه و أ س و أ انواع الخيانات في ا ل أ ع ر ا ض ما يعرف في ا ل خ ي ا ن ة ا ل ز و ج ي ة ا م ر أ ة تعرف رجالا غير زوجها ورجل موبايله مليء ب أ ر ق ا م البنات يتصل بهم بعيدا عن زوجته حتى لا تعلم ويراسلها و ا م ر أ ة م ت ز و ج ة ينبغي أ ن تكون أ م ي ن ة على بيتها وعيالها يا خ ي زوجها خلي عيالتين تمشي تعرف رجل آ خ ر وتتكلم معه هذه أ س و ا مع الخيانات خ ي ا ن ة ا ل أ م و ا ل و ت خ و ن أ م ا ن ا ت ك م هذه س ي ئ ة جدا ثم خ ي ا ن ة العهود والمواثيق فمن نكث ف إ ن م ا ينكث على نفسه وسادسا خ ي ا ن ة المجالس والعلاقات والصداقات و أ ع ن ي بذلك ن ا سيحكوا ليك في مجلس كلام ويؤمنوك على سيرته م ش تحكي و للناس يا أخي الله رسول قال من التفت ي م ن ة و ي س ر ة وحدثك فقد ائتمنك ا هذه أ م ا ن ة بقت لو ما قال لك سير كان نقلت ه انت خ ل ت ه طيب الدواء والعلاج ت م ا مرض دي م ا انفلونزا م عالجك كيف أ و ل ا الخوف من الله وتذكر ا ل ق ي ا م ة وتذكر الوقوف بين يدي الله تعالى أ ل ا لكل غادر لواء يوم ا ل ق ي ا م ة يرفع له على قدر غدره اثنين لا تخن ولا تغدر لا في الصغير ولا في الكبير ن م ر ة ث ل ا ث ة اعلم أ ن ا ل خ ي ا ن ة لا مبرر لها مهما كان صلى الله عليه وسلم قال اد ا ل ا م ا ن ة الى من اتمنك ولا تخن من خانك لو خان الزور مدخن و ه ن م ر ة ا ر ب ع ة ق ا ط ع ا ل خ ا ئ ن ي ن واصجروهم واردعوهم ولا تجاملوهم و ن م ر ة خ م س ة من عرف ح ق ي ق ة الدنيا لم يخل في شيء منها أ ك و ن بذلك أ ح ب ة الكرام قد وصلت بكم إ ل ى ن ه ا ي ة حلقه أ ن ف ل و ن ز ا النفوس الغدر و ا ل خ ي ا ن ة جنبنا الله و إ ي ا ك م وبلادنا الغدر و ا ل خ ي ا ن ة والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته